إذا ضاقت بك الدنيا وتجرعت مرارة الذنوب فليس من ملجأ إلا لعلام الغيوب فذرف دموع الندم وأظهر مشاعر الحياء من رب السماء وأعلنها توبة صادقة ورجعة خالصة نفس توبنا من الثنوب وكن أرب من الله كل لحظة وكل سنية أكن بقلبي معاه وبراضيه وراضي عني يوم الآن نفس توبنا من الثنوب يا كل سنه اكون بقلبي معاك مشتاق او والوجه الكريم عثمان قوي في الدعاء من عرف رحمن رحيم مشتاق قوي لللؤى والوجه الكريم عشمان قوي في الدعاء من عرف رحمن رحيم أنا خايف منك وخدول أفضل كده خايف على طول أنا خايف منك وخدول أفضل كده خايف على طول علشان نفسي يا رب أرضيك وأرضي كمان حبيبك الرسول نفس توب أنا من الذنوب، وكن قريب من الله كل سنياءكم بقلبي معاه والأراضي وهو يوم الآن بدعي كوبة القبول بكل خير دعاك بالرسول بدعك وبتمنى القبول بكل خير دعاك بالرسول مهما مهمتنا مع المعاصي أفضل برض يا رب أقول نفس توبنا من الزنوب ونكون قريب من الله كل لأحظوا كل سن يا أكون بقلب معاه. لحظه كل سنية تكن بقلبي معاه والضراضي وهو راضي عن يوم من نفسه بدأ بالزنو وقال بإذن الله